وَحُصِّلْ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ الْخَبِيرُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَ مَا الْقَارِعَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَ يَوْمَ يَكُونُ كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم الهاف متكثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون 117. كلا لو تعلمون علم اليقيم 118. لترون الجحيم 119. ثم لترونها عين اليقيم 110. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم